فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَدَى قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 اشركت بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالام فاي الفريقين احق بالام ان كنتم تعلمون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 ربك حكيم عليم